بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 قل مِنْهَا منها جميعا فيما يأتينكم من هدى فما تبع هداي فلا خوف عليهم فما تبع هداي فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوثوا بعهدي أوث بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به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 وإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى الله جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كانوا فسهم يظلمون، وإذ قلنا دخلوا هذه القرية، فكنوا منها حيث شئت مرغداً، ودخلوا الباب سجداً، ويقولوا حطة.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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذنون تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَن تُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً منكم مِن قُمْ دِيَارِهِمْ عَلَيْهِمْ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 من ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل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 فَلَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِأَسْمَاءٍ اشْتَرَوُا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا بَغْيًا أَن يَنزِلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ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 إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم تخذتم العجل من بعده ثم تخذتم العجل من بعده وأنتم غالمون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 قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجد أنهم أحرص الناس على حياته ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا الفسانة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون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 وملائكته ورسله وجبريلا و mical وجبريلا و mical فإن الله عدول الكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات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 ولبِسَ ما شرُو بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوَ أنَّهم آمَنُوا وَالتَّقَوْلَ مَثُوبَةٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُ رَاعٍ وَقُلُوا ظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 فاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ نَعَمَ سَاجِدًا لِلَّهِ أَيُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خائفين.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 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَ مَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجِهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلَّهُ بل مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فإنما يق يقول له كون فيكون وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمون الله أو تأتينا آية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 يا بني إسرائيل لذكر نعمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل مِنْهَا عدل وَلَا تانفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بَتَلَ إِذَا رَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ فَأَتَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي جَاعَلُك لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَةِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِمَّ قَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ وَعَاهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ الطَّهِرَ بَيْتِ الطَّهِرَ بَيْتِ الْطَّائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا بلدا آمنه ورزق أهله من الثَّمَرَاتِ من آمن منهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره ثم أضطره إلى عذاب النار وبيأس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسмаيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك آت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك وملذريتنا أمّة مسلمة لك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 قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاء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 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله فسيكفيهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إِمَّا إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا كانوا هودا أو نصارا قل أعلم أم الله وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِيَادَهُ مِنْ الله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 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله الائك عليهم لعنه الله والملائكه والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم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 وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا, وبث فيها مِنْ كُلِّ دَابَّةِ وَتَصْرِيْفِ الْرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِنُونَ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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ الْبِرُّ الْتُوَلُّوْجُهُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ والنبيين وأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذُو الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبِنَ الْسَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَابِ وَفِرْرِقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُفْوَنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ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 للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جَنَفًا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 فَمَنْتَطَوَعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ وَأَن تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلْنَاسِ وَبَيْنَاتٍ مِنَ الْهُدَا وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِن كُمُ الشَّهْرَ فَالْيَصُومُ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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وألتم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون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 هؤلاء ك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وذكر الله في أيام معدودات فمن تَعَجَّلَ في يومين فلا إثم عليه وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إثم عليه لِمَنِ التَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجة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 فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِن بَعْدٍ حَتَّى تَكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا مَا أَيَّتَ رَاجَعَ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِ مَا أَيَّتَ أن رَاجَعَ إِنْ ظَنَى أَيُّ أن حُدُودَ اللَّهِ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 ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه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 فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ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 إن بالمعروف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 فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُم فَلَا جِنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُولُو حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَدُهُ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قرض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 قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم في أت قليلة غلبت فئات كثيرة غلبت فئات كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدام منا وصرنا على القوم الكافرين فهزموه بإذن الله وقتل داود شالوت وأتاه الله الملك والحكمة وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.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 اللهم ما ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم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 الله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات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 ما بعثه قال كم لبثت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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما انفقوا من انفاق ومن ولا ادل لهم اجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقه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 يا أيها الذين آمَنُوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض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 والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء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 تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا اللَّهِ لا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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتقوا الزكاة لهم أجورهم عيد ربيهم لهم أجورهم عيد وَلَا ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب والأمن للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين